قل يا أهل الكتاب لا تولوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 نبي وما أنزل إليهم إتخذوهم أولياء ولكن كسر منهم فاسكون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا أقربهم موزة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون